وَلَمَّا مَنَعَكَ أَن لَّا تَسجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ كَلَّا إِنَّ الْكَفْرَ لَيُطغِي صَاحِبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّاغِي 12 إِنَّهُ أَوْ دَفَهْبطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ Kangò pa vi ma awang tan la aòdan nga lagum kon kanimu tan اِذِ الْمُؤْمِنُ خَلْفَهُ بِوَعْدٍ أَيَّ مَانِ جِبْ مُنْ شَمَائِلِهِ عَلَتْ هِذُو أَنْ وَإِذَا أَنتَ تَسْكُنَ تَزَوَّجُ كَرِجًا نَكَفُ لَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُ مَا وَلَا تَقْرَبْ فَزَوِجِ الشَّجَرَةَ فَتَنكُ مِنَ اللَّه وَالصسَلَجُ مَش الشَّيْ قُ لُ بدَ لَغُمَمَور عَدْهُ مَ مِ سَوْ آ فيِهِ مَا وَقَ شَجَنَهُ وَقَالَ مَنَا نَغَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّنْجَوَةِ إِلَّا أَن تَقُومَا لَيْنِ أَوْ تكونا من الخالدين وقام فدلهما بغرور فلما ناق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يُنَادَوُ مَا رَبُّ مَا وَنَادَى فَمَا رَبُّ مَا أَلَنْ أَنَّكُمَا الشَّجَرَةَ وأكل لكما ona la kuma